سمعنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل فالشبه لها هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا فهل للمراه ماء مثل الرجل؟ وله دخل في عملية الحمل وفي تحديد نوعية الجنين؟ المرأة لها ماء أيمني مثل ماء الرجل والجنين يتكون من الحيوانات المنوية للرجل ومن البويضة للمرأة وفي الحيوان المنوي والبويضة ما يسمى بالكروموسومات التي تورث صفات الرجل والمرأة للجنين وإذا غلب ما عند الرجل أشبه الولد أباه شكلا وموضوعا وبالمثل إذا غلب ما عند المرأة وإلى جالب عامل الوراثة هناك تأثير البيئة على الجنين وكل ذلك بينه المختصون ووردت بذلك نصوص في القرآن والسنة وحاول العلماء التوفيق بينها وبين العلم لإثبات إعجاز القرآن وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته من أهم ما ورد في ذلك حديث البخاري ومسلم أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الاحتلام فقال نعم إذا رأت الماء فقالت أم سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وتحترم المرأة فقال فربت يداك فبما يشبهها ولدها وحديث مسلم أن يهوديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الولد فقال له ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله وإذا على ملي المرأة ملي الرجل أنثى أو أنثى بإذن الله فقال اليهودي صدقت وإنك نبي وفسر العلماء علو وماء أحدهما على الآخر بالغلبات حيث إن نطفة الرجل فيها عناصر التذكير والتأنيف وبويضة المرأة قاصرة على عنصر التأنيث فقط وانتهوا من بحوثهم وتجاربهم إلى أن للرجل دخلا كبيرا في إنجاب الذكور أو الإناث حسب قوة ما عنده من العناصر ولا تلام المرأة على ذلك فهي كما قالت العربية التي كان كل نتاجها إناثا فالله ما ذلك في أيدينا فنحن كالارض لزارعينا ننبت ما قد زرعوه فينا والموضوع طويل في موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام والله أعلم